أعوذ بالله ا ل من شركه ي ط ا ا ن ل ج ي الرحيم حميم م بسم الرحمن الله ا تنزيل ل ت ا ا ب من ل ل ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م ما خ ل ق ن ا ا ل س م ا و ا ت و ا ل أ ر ض وما ب ي ن ه م مسمى ا إلا بالحق وأجر مسمى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 قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إ إسرائيل, اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم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 اولئك اصحاب الجنه ة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا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 والذي قال لوالديه افر لكما أ ت ع د ا ن لي أ ن أ خ ر ج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آ م إ ن وعد الله حق فيقول ما هذا إ ل ا أ س ا ط ي ر ا ل أ و ل ي ن أولا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 ويوم يعرض الذين كفروا على النار أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ا الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم ا ويوم يعرض في ي أذهبتم على ن د أ ذ ه ب ت م طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق, كنتم الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون واذكر اخا عاد إ ذ انذر قومه بالاحطاف وقد خلت, وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه الا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم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 فلما ر أ و ه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بامر ربهان فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين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 قالوا يا قومنا إ ن ا سمعنا كتابا وانزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق و إ ل ى طريق مستقيم يا قومنا الله به يا قومنا أ ج ي ب و ا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم, يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أ ل ي م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 ويوم يعرض الذين كفروا ع ل ى النار اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا ق ا ل و ا ب ل س و ر ب ن ا قال فذوقوا ل ع ذ ا ب بما ك ن ت تكفرون م ف ا ص ب ر كما صبر أ و ل ا ل ع ز م م ن ا ل ر س ل ل و ا ت س ت ع ج ل ل ه م ك أ ن ه م ي و م يرون م ا يوعدون ل م ي ل ب ث و ا ل ا س ا ع ة م ن نهار ب ل ى